بِتُلَكُم بِهِ الزَّرع وَزَّتُونَ وَنَّخِي لَ وَ الأعنابَ وَمِنْ كلُل السَّمَرَاد إِ فِي ذَلِكَ لَ آيَتَ لِقَوْمِتَ فَكَون وَسَخخَرَ لَكُمُ الَّلَ وََّه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 والَّذ سَخخرَ البَحْرَ لتَأكُُ مِنهُ لَحمَ طَرِيَ وَتَتَخْجُ وَتَتَخْردُ مِنْهُ حوَِةً تَبَسُونَهاَا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 بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَوَفُورُ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَ شيئا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 أي نشكَ إ الذيينَكُ تُ فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا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 نَتَبِ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ لكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء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 قَتَعَ عَلَيْهِ الضَّلالَةَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تُرِصَعَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ اعلموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن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 إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا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 أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَا تَخْوِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ الشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من مِن دَبَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَعَصْبًا أَفَغَيْرِ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تجأرون يَأْمُنُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يجب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 َنَ لَهُ مُ الشَّيطانُوا أَمالَهُم فَزَيَنَ لَهُ م فَهُوَ وَليِيون ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء سْككُم مممَا فِي بُطُهِ مِم بَيْن فَصِ وَدَمِ اللَبَنًَا خَالِ صَسَِ وَِ الشَّرِبِين وَمِن سَمَرَاتٍ نَّخِيلِ وَأَعنَ بِتَاتَّخِذُونَ مِن حَسَنَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا مَراتِ فَسلُك سُبُ لَ رَّكِ ذُل ل يَخررج مِم بُطُونهَا شَرابُ مُخَْلِفٌأَووا فيِي منكم من يُرَدُّ إلى أرفل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض بَل لَّوِ نَفُضِّلُوا بِرَدِّ رِزْقِهِم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا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 أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْوِ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَبْصَارَ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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاه المبين يعرفون نعمة الله السلام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 إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا ورصد وصد بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتبع خِذُونَ أَمَانَكُمْ دَقَلَ بَنَكُمْ أَن تَكونَ أَُّ أَنْ تَكونَ أَّةُ إَ أَربَامن أَُّ إِ ماَا يَبلكُم اللهَّهُ بهِ وَلَ يُبَيينََّ لَكُمْ يَومَ القمَةِ فِتَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ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 وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر هم لا يعلمون قل نزله روح من ربك بالحق ليسبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد نعلم لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات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 قلبه متمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 مَكَانٍ فَتَفَرَّدَتْ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ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 الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراك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 وَرَتْلَ مِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ مَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وإن كَ لا يَحكُم بَنَهُم يَومَ القامَةِ فيِي مَا كانَُ فِي يَقْتَلِفُون أُذُ إ سَبِي رَّكَ بِالحكمَةِ وَمَوعظَة الحَسَنَةِ وَجَدِهُم بَِّته أَحسًا إِ